أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحل وفي الأرض من آل الكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متعزل لعمركا ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل وليدونكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيأل هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بما جر يخذل وكل أبي باسل غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبسلوا وإن مدّت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا وما ذاك إلا بسطة من تفضل عليهم وكان الأفضل المتفضل وإني كفاني فقد من ليس جازيًا بحسنًا ولا في قربه متعلل ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض إصليت وصفراء عيطل هتوف من الملس الحسان يزينها رصائع قد نيطت إليها ومحملوا إذا سل عنها السهم حنت كأنها مرزأة ثكلا ترن وتعولوا ولست بمهياف يعشي سوامه مجدعة سقبانها وهي بهل ولا جبأ أكهى مرب بعرسه يطالعها في شأنه كيف يفعل ولا خالف دارية متغزلا يروح ويغدو داهنا يتكحل ولست بعل شره دون خيره الف اذا ما رعته هتاج اعزله ولست بمحيار الظلام اذا نحت هدى الهوجل العسيف يهماء هوجل اذا الامعز الصوان لا قام مناسمي تطاير منه قادح ومفلل اديم مي الجوع حتى تاء ميته عنه الذكر صفحا فاذهل وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول ولولج دناب الذأم لم يلف مشرب يعاش به إلا لدي ومأكل ولكن نفسا مرة لا تقيم بي على الضيم إلا ريث ما أتحول وأطوي على الخمص الحوايا كما انطوت خيوطة ماري تغار وتفتل وأغدو على القوت الزهيد كما غدا أزل تهداه التنائف أطحل غدا طاويا يعارض الريح هافيا يخوت بأذناب الشعاب ويعسل فلما لواه القوت من حيث أمه دعا فأجابته نظائر نحل مهللة شيب الوجوه كأنها قداح بكف ياسر تتقلقل أو الخشرم المبعوث حثث دبره محابض رداه النسام معسل مهرتة فوه كأن شدوقها شقوق العصي كالحات وبسل فضج وضجت بالبراح كأنها وإياه نوح فوق اليا أثكل فأغضى وأغضت واتسى واتست به مراميل عزاها وعزته مرمل شكى وشكت ثم ارعوى بعد وارعوت ولا الصبر إن لم ينفع الشكو أجمل وفاء وفاءت بادرات وكلها على نكض مما يكاتم مجمل وتشرب آسار القطى الكدر بعدما سرت قربا أحشاؤها تتصلصل هممت وهمت وابتدرنا وشمرت وشمر مني فارط المتمهل فوليت عنها وهي تكبو لعقره تباشره منها ذقون وحوصل كأن وعاها حجرتيه وحوله أضاميم من سفر القبائل نسل توافين من شتى إليه فضمها كما ضم أذواد الأصاريم من هل فعبت غشاشا ثم مرت كأنها مع الفجر ركب من أحاضة مجفل وآلف وجه الأرض عند افتراشها بأهدأ تمبيه سناسن قحلوا وأعدل منحوضا كأن فصوصها كعاب دحاها لاعب فهي مثلوا فإن تبتئس بالشنفرى أم قسطل فما اغتبطت بالشنفرى قبل أطولوا طريد جنايات تياسرن لحمه عقيرته لأيها حم أول تبيت إذا ما نام يقطى عيونها حثاثا إلى مكروهه تتغلغل وإلف ما تزال تعوده عيادا كحم الربع أو هي أثقل إذا وردت أصدرتها ثم إنها تثوب فتأتي من تحيت ومن علو فإما تريني كابنة الرمل ضاحيا على رقة أحفى ولا أتنع عل فإني لمولى الصبر أجتاب بزه على مثل قلب السمع والحزم أفعل وأعدم أحيانا وأغنى وإنما ينال الغنى ذو البعدة المتبذل فلا جزع من خلة متكشف ولا مرح تحت الغناء تخيل ولا تزدهي الأجهال حلمي ولا أرى سؤالا بأعقاب الأقاويل أنمل وليلة نحس يصطل القوس ربها وأقطع هلاته بها يتنبل دعست على غطش وبغش وصحبتي سعار وإرزيز ووجر وأفكل فأيمت نسوانا وأيتمت إلدة وعدت كما أبدأت والليل أليل وأصبح عني بالغميصاء جالسا فريقان مسؤول وآخر يسأل فقالوا لقد هرت بليل كلابنا فقلنا أذئب عس، أم عس فرعل، فلم تك إلا نبأة، ثم هومت، فقلنا قطاة ريع، أم ريع أجدل، فإن يك من جن لأبرح طارقا، وإن يك إنسا ماكها الإنس تفعل، ويوم من الشعر يذوب لوابه، أفاعيه في رمضائه تتململ نصبت له وجهي ولا كنّ دونه ولا سترا إلا الأتحمي المرعبل وضاف إذا هبّت له الريح طيّرت لبائدة عن أعطافه ما ترجّل بعيد بمسّ الدهن والفلي عهده له عبس عاف من الغسل محول وخرق كظهر الترس قفر قطعته بعاملتين بطنه ليس يعمل فألحقت أولاه بأخراه موفيا على قنة أقعي مرارا وأمثل ترود الأراوي الصحم حولي كأنها عذارا وعليهن الملاء المذيّد ويركُدن بالآصال حولي كأنني من العُصم أدفى ينتحي الكيح أعقلُ